وهو بالأفوق الأعلى ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أذنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت ما على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى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 ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنسى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سمسى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 ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزى الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالhusna الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن ان ربك واسع المغفره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 وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.